طيب الحديث الأربعون حديث الأخير عن عبد الله بن أليس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم قيامة أو قال العباد عراتا غرلا يعني غير مختونين بهما ما معهم شيء ما معهم شيء اذا حفاة عراه غير مختونين بهما ما معهم شيء قال كلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا يدل على أن بعض أهل المحشر أقرب إلى الله من بعض من آخرين يعني ماذا يقول؟ وهذا من عظمة رب العالمين هذا موضع الشاهد انا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما وان انما ناتي اللاعزوج العراثا غرا عراثا غرا بهما فكيف سيكون القصاص كيف يكون التعويض وما معنى شيء ما في دينار ولا درهم قال بالحسنات والسيئات راى الامام احمد وذكره البخاري مختصرا معلقا وحسنه المنذري وابن القيم والعراقي وابن حجر وصححه الالباني وهذا الحديث الذي رحل جابر بن عبد الله شهرا إلى الشام واشترى بعيرا خاصة, خاصةً لهذا لهذه السفرة ليسمع من عبد الله بن انيس هذا الحديث قال بلغني حديث عن رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا شوف هذا, هذا يعني درس من جابر رضي الله عنه طلبة العلم كيف تحمل المشاق لطلب العلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إلي شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن انيس هذا حديث عظيم في القصاص واقتصاص الخلائق بعض من بعض بالحسنات والسيئات فلا يجاوز الجسر ظلم ظالم حتى يقتص منه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم وفيت كل نفس فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا ظلم اليوم إن الله سنعن حساب حتى يقتص للبهائم والحيوانات من بعضها البعض كما قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء صاحبة القرون رواه مسلم وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبي ذر هل تدري فيما تنتطحان قال لا قال لكن الله يدري وسيخضي بينهما رواه أحمد وحديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحوم عليه رواه البخاري وحديث أتدرون اتدرون ما المفلس مع انه عنده صلاه وصيام وزكاه لكن ياتي وقد شت قد شتم هذا وقذف هذا وكلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم قوله أنا الملك أنا الديان الملك بيده ملك السماوات والارض الديان الحكم الحكم الذي يجازي ويحاسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقول ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب هذا فعلا شيء معجز البعيد والقريب سواء في السماع يسمع من بعد كما يسمع من قرب وبعض الخلق أقرب إلى الله وهو ينادي العباد أنا الملك أنا الديان عظمة, عظمة سبحانه العظيم